118. عليكم عذاب يوم كبير 119. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير 110. ألا إنهم يثنون صدورهم يستخفوا منه 111. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون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 والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه كل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أَلَّا تعبدوا إِلَّا الله خافوا عليكم عذاب يوم أليم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاك إلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَبَعَكَ إلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِيلُنَا بَادِي الرَّأِمِ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 إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ we moeten dezelfde dingen bespreken. We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 وَأَهْلَكَ إِلَّا من سَبَقَ عليه القول ومن آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بسم اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزن يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبن يعصمني من الماء قال لا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 وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب ان بني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح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 قيل يا نوح اذبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من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 أبَّةٍ إِلَّا هُوَ أَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّكَ أُمَّنْ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضْرُرُنَّهُ شَيْأً إِنَّ ربي على كل شيء حفير ولما جاء أَمْرُنَا نجينا هودا والذين آمَنُوا معه بِرَحْمَةٍ منا ونجيناهم من عذاب غلير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 124. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب 125. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أَن نعبد ما يعبد آبَاؤُنَا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريد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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن حزي يوم يومئذ ان ربك هو القوي العزيز وَأَقَذَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَانُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ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 قالوا لا تخف إِنَّا أرسلنا إِلَى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقون قالت يا ويلتا ائلد وانا عجوز وهذا بعني شيخ انما هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت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 يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود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 إِنَّهُ مصيبها ما مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ الصبح الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا وَأَمْطَرْنَا عليها حِجَارَةً من سجيل موضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 قالوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نترك مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ قال يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كنت عَلَى بَيِّنَةٍ من ربي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهِ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَانِحٍ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 قالوا يَا شعيب مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فينا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا علينا عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 Zauw, fata, la, wuna, ma, jia, da, wun, jia, da, wun, jia, wun, wun, wun, de وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 waarop zij in deze lachte en op de dag van de opstanding zal worden afgekeerd. Dat is Wama rollem naar hem, Fama,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 we gaan het niet in het leven de kerk. Maar in فلا تك في مِمَّا مما يعبد هؤلاء ما يعبدون كَمَا كما يعبد مِنْ من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوط وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٌ وَإِنَّ لما لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ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 وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون